ثلاثة. استمع إلى النص الآتي واقرأه، ثم تحدث عنه مع أصدقائك. دخول الأتراك إلى الأناضول. دخل الأتراك إلى الأناضول في عهد آل كان آل قائد المسلمين في معركة ملازجرت. وحدد السلطان أرب أرسلان تاريخ مستقبل العالم لأن السلطان هدم سيطرة دولة الروم في أكثر مناطق آسيا بفضل هذه المعركة ازدادت قوة السلاجقة ونشر السلطان اسم الدولة متجها من الشرق إلى الغرب وكذلك نجح الأتراك في بداية القرن الخامس الهجري في إقامة دولة قوية في خراسان، فسيطر على العديد من الأماكن كان يجب على السلاجقة الدفاع عن نفسها من الأعداء دائما لأن هناك أعداء كثيرون للسلاجقة واستمر الأتراك على الفتوحات قرونا وفي النهاية حقق الاتراك تأسيس السلام في هذه الأماكن،